إلا على أسواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فبنبتغ وراء ذلك فأولئك هم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 ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مبغة فخلقنا المبغة عظاما فكشونا العظام لحما فكشونا العظام لحما ثم ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون أَمَّا إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَنقُنتَنَّ قُدَّفَ فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ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 وشجرة تخرج من طور سيناء تنبد بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعاب لعبرة نسل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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة وَأَنَّهُ شَاءَ اللَّهُ لَأَن نَّسْلَمَ لَأَيْكَ تَذَمَّ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنٌّ فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه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 لك إلا ما سبق عليه القوان منهم ولا تخاصبني في الذين غلمونه إنه مغرق وَإِذْ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَأَقِنُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرْآنَ بِأَنزَلْنَا سلام مبارك وانت خير المنزلين ان في ذلك لآيات وان كننا لمبتلين ثم ام من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملاء من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وكذبوا بلقاء الآخرة وأشرفناهم في الحياة.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 109. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون 110. أيعدكم أنكم إذا وكنتم طرابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياة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 قال رب انصرني بما يكذبون قال عما قليل لا يصبحن ناذمين فأخذتكم الصيحة بالحق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 مات الرسول ها كذبو فأثبعنا بعضهم بعض وجعلناهم أحاديث فبعدل قوم لا يؤمنون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 قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومه ما لنا عبدون أكذبوا ما فكانوا من المُلكين وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى لِكِتَابٍ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا بْنَ مَرَمَ وَأُمْمَهُ آيَتَهُ وَأَوَيْنَاهُ مَا إلَى قرار ومعين يا أيها الرسل كنوا من الضيبات واعبلوا صالحا إني بما تعملون عديد وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَقَطْطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كل حسب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمت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 وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسالعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون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 قد كانت آيات دت لا عليكم فكم تب على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون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 أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقِّ وَأَهُوَ أَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْأَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُعْرُضُونَ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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَعْلَسُرَاتٍ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِبْنَا هُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ الْلَّعْبِ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 تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم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 سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إلَّهِ إِذَا لَذَابَ كُلُّ إلَاهِمْ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَى بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ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 وقائلها وَمِن وَرَأِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ فإذا نفخ في الصور فلا أنسى فبينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت مواجينه فأولئك هم المفلحون وَمَنْ خَفَّتْ مَوَاجِيهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ أَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ نَارًا وَهُمْ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 وَنَخْسَقُ فِيهَا وَنَتَكَلَّمُ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَ إِلَّا نَا وَرَحَمْنَا وَأَن تَخْيَرُ الرَّحِيمِ فَاتَّقَتُمُوهُمْ سِخْرِياً حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ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 قَالُوا لَن نَّبْتَغِيَ إِلَّا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَانّ قَالَا إِلَّا بِسُؤْم إِلَّا قَنِي لَن نَّدْرَ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تعلمون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 العرش الكريم، ومن يدع معبديه إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وَقُرَّبَ الرَّبُّ غَفِرَ وَرَحِمَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ